حافظوا على الصلاة والصلاة الوضوء وقوموا لله قانتين فإن خفتوا فرجع لم أوقبان فإذا أمنتم فذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فنضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون